يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى باب المبهامات قالوا المبهم الرواة ما لم يسمى امراة في الحيض وهي اسماء ومرقى سيد ذاك الحي راقي ابي سعيد الخدري ومنه نحوه ابن فلان عنه عمته زوجته ابن امه كنا قد بدانا في درس الناظم الكلام على المبهمات وهذا النوع من علوم الحديث اهتم به علماء الحديث وعنوا به عنايه كبرى ذلك لان بطل اشناء ومعرفه المبهمون ومعرفه المبهمين من الرواة امر له اثره في الوقوف على صحه الحديث من عدم صحته ولذلك اهتم به اهل العلم والف فيه العلماء من هؤلاء الامام عبد الغني بن شعيب المقدسي والخطيب الاغدادي وعبد القاسم الدمشقي كلهم الفوا في المبهمات من الرجال سواء كان الإبهام في الإشلاب أو كان الإبهام في الإعلام الذين يرد ذكرهم في الحديث وكنا قبل تهينا في درش الناظل عند الكلام على الأمثلة المتعلقة بالإبهام وبالمبهمين. لاننا مما يعرف في علوم الحديث ان الاسناد اذا كان فيه راو مبهم فالروايه لا تقبل وتعد روايه ضعيفه الا اذا عرفنا هذا المبهم وعرفنا حال المبهم من حيث توثيقه او تضعيفه الا اذا كان المبهم رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت له شحبته عند ابي لا ويلا يضر ابه هذا عند ابي الله يضر ابه ما دام هو صحابي لان الصحابه عدول اما من دون الصحابه فلا بد من توثيقه ومعرفة عينه. كذلك في بعض الأحيان يريد ذكر رجل مبهم قوله لامرأة أو رجل وتدور حوله القصة، فإنه في مثل هذه الحال لا يضر إبهامه، لأن الذين نقلوا القصة وحكوها رجال المعروفون مشهور لهم بالتوهين فالاشناد صحيح ولا ضرنا ما عدم معرفه عيني من جرت عليه تلك القصه لان الغايه هي معرفه الحكم لا معرفه الاعيان والاشخاص ومن هذا ينبه علماء الحديث إلى مثل هذه المواقف، هل الإبهام له أثر في قبول الخبر أو لا، وهل يضر إبهام الرجل في ذكر القصة أو لا؟ كل ذلك مما عني به علماء الحديث. وانتهى بين الأمر إلى قول المصنف ومن أمثلة المضهم. عبد فلان امرئ شمى قال مزاله ما راهه اصحاب السنن الاربعه من حديث يزيد بن حبيبي يجيد بن شيبان قال اتانا ابن قال اتانا ابن مريء او ابن مربع اتانا ابن مربع اجاب ابو مربع الاوصاري ورحمه عرفه فقال ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه لم يقول تسبوا على مشاعركم وان وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم لاهل عرفه ان يبقوا في عرفه الى ان يخرج وقت الوقوف ولا من بغي لهم أن يخرجوا من عرفة قبل غروب الشمس. قال الحديث. وابن مربع هذا قال بفِشْرِ النِّيمِ وشكر الرائي وفتح الباء الموحدة. وآخره عين مهملة وشق واقتلب بشني. ثقيل زيد ثقيل زيد ثقيل عبد الله تمام هذا الابهام لا اشير كوننا لم نعرف الاسم لكن الشخصيه هي الراوي المعروف وهو من الصحابه رضى الله عليه ويكنا بابن مرضع أما كون اسمه عبد الله كون اسمه عبد الله عبد الله أو يجيدة أو زيد هذا الاختلاف في الاسم قال قال هذا الخلاف حكاه كل من الواقي في كتابه المغازي وابن شعدين محمد ابن شعدين في كتابه الطبقات الكبرى قالوا بذلك هو من الامثله ان يقال عم فلان فهذا يعتبر ايضا من الالبهام يعظم من الغامض قالوا من ذلك عم فلان قالوا انه ما رواه النسائي في روايه علي بن يحيى بن خلاد عن ابيه من روايه علي بن يحيى بن خلاد هكذا النسخه التي بين ايدينا علي بن يحيى ابن خلاق عن أبيه عن عم الله بدري او عن عم الله بدري يعني ان هذا العم موصوفا انه من اهل بدر فهو صحابي في حديث المشي الصلاه في حديث المشي صلاته وقوله ارضوا فصلي فانك لم تصلي له حديث ابي هريره رضي الله عنه قال العم المبهَم في الحديث هو رضاع ابن رافع الدارقي كما سمي في سنن ابي داود وغيره كما سمي في سنن ابي داود وغيرها وفي الصحيح حديث رافع بن خديج هذا يعني مثال اخر جاء في الصحيح روايه في الصحيح البخاري او في صحيح البخاري ومسلم حديث راوي ابن خديج رضي الله عنه عن بعض عمومته في النهي عن المخابره والمخابره هي دي الصفاء الارض لزراعتها تكون الارض نشخس وياتي اخر ويجراؤها وهذه من المشاكل التي اختلف فيها اهل العلم هل المخابره ممنوعه على سبيل الاطلاق او ان الممنوع منها بعض الصور وبعض اهل العلم ذهب الى ان المزارعه والمخابره محرمه وحجتهم في ذلك انها فيها من الغرر واما الذي عليه اهل العلم الجمهور على ان المخابره الممنوعه اذا كانت مشبه تقسيم الارض يعني انيات يا صاحب الارض ويقول للمزارع ازرع الأرض وهذا نصف لي وهذا نصف لك لكن إذا كانت المزارعة بالنسبة يعني يقول ازرع ولي نصف السمرة ولك نصفها أو سلسة السمرة وسلفها أو ثلاثة أرباع وربع هذا ان شاء الله جائز مباح لان الناس كانوا في تلك الازمان يخادرون الارض ببعضها فيختار صاحب الارض المواطن والمناطق التي ينمو فيها الذرع ويثمر فيها ثمرا جيدا ويوصي المزارع الاماكن التي فيها يعني صعوبه في زراعتها وربما كانت اجادي وربما كانت لا تنبت فيها الجرع وهذا قد يؤدي الى الخصومه لكن اذا زرعها بالاسبه من كل الارض فهذا هو الذي عليه الجمهور وحملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه جرى اهل خيبر على النح على هذا المعنى ويقول هذا الحديث محمول على شور دون شوا ويقول النهي في احوال و الاباحه في احوال قال وفي شيعي علي براد وابو خديج بعده ومته بالله علي المخابره قال واسم عنه ظهير ابن رافع ظهير بالله افتى ظهير ابن رافع قال وفي جامعه للإمام الترمذي رحمه الله من رواه زياد بالعلاقه ان عمه مرفوعه اللهم اني اعوذ بك من منكرات الاخلاق يعني في روايه هذا الحديث في الدعاء الحديث قال عنه هو قتبه بن مالك فهذه كلها من المبهمات في الروايه والالتباس فيها فان في الله لا يضر لان التصريح بهذه الاسماء جاء في روايه اخرى قال كما في صحيح مسلم في اخر في حديث اخر دلنا ان عم زياد بن علاقه هو قدبه بن مالك قالوا من ذلك يعني ومن ما جاء من المبهمات ب اسم عم ومن ذلك عم فلان هكذا عندكم عم فلان يعني على انها امراه قال مروى ما رواه النسائي ايضا من حديث حسين بن نخصن عن عمه له انها اتت النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لحاجه فلما فرغت قال عذاتي قال اذات زوج انت قالت نعم هل حديث قال اشعو عنته هي اسماء الحديث قال الاشعو عنته هذه اسماء قاله ابو علي بن الشكن وابن ماكولا يعني في كتبهم المعروفه باسم الكنى وتلك ابو علي بن الشكن وابن ماكولا ابن ماكولا صاحب كتاب الكنى والانشاب الظاهر ان ما ابو علي بن الشكن سلامه كتاب الصريح قال قال ابو علي بن الشكن وابن ماكولا وابن ماكولا في كتابه مشهور الطب يعني في الاجزاء وكمان ذكر ابن بشقوان يعني في كتابه المبهامات الذي اشار اليه انه من اوسع الكتب في المبهامات وكره ابن مشكوال ايضا في المبهمات قال ابو الصيح اي من الابهله على ذكر العمه ما جاء ابو الصيح من حديث جابر يعني ابن عبد الله رضي الله عنه عنه عنهما في قتل ابيه رضي الله عنه وما اخذ قال فجعلت عمتي تبكيه الحديث قال اسم عمتي ساقوت نادي بن عمرو ابن ايو جامكم ابن حرام وهذا هو الشورى الصغير والنص الذي ناينه فيها خطا حيث سماه الحجام وقد مر بنا في المؤتلف والمختلف مر بنا في المؤتمر المختلف التفريق بين حرام وحجام فهي فاطمه بنت عمرو بن حرام لان والد جابر هو عبد الله ابن عمرو بن حرام قال وقد مشمتا اي ذكر اسمها فاطمه في مشنري ابي داود الطيالشي في كتاب مشند ابي داوود طيالشي والمشد كما هو معروف مطبوع لكن سماها الواقدي يعني في مغازيه هندا والمشهور ان هذا بابنا قالوا ان مالك ايوه من امثلتيه الابهام بلفظه الزوجه بقوله الزوجه فلان ما جاء في حديث عقبه ابن الحارث قالت الزهوي مراتل فجاءتنا امراه سوداء فقالت اني قد اربعتكما الحديث قالا وكاع غير رواه لكنه رواه في البخاري تكنيه هابه ام يحيى بنت ابي ايهاب ولم تشم في وامي ما ذكر اسمها وانما جاءت بصيغه الكنيه بنت يحيى ابن او امه وحيه بنت ابي ايهاب وقالوا لم تشم في قال ابن اسقر يعني في كتابه المبهامات واسمها ومه بنت ابي ايهاب او زينيه بنت ابي ايحاب ايش عندك ها؟ البنيه كيف البنيه غنيه لا هو بالغير زينيه او غنيه او رانيه بنت ابي ايحاب ابن عزيز ابن قيش قلت ووقع في باب طرق الحديث من روايه اسماعيل بن اميه عن ابن ابي مليكه عن عقبه بن حارث قال لات زوجته زينب بنت ابيها فسماها زبابه صلى الله أعلم ومن ذلك قوله وجاء الشعير قال جاءت رات رفاعة القرظي الحديث في تجو في تجوذها بعبد الرحمن ابن الجبير قال بفتح الجاي مكبرا واقتلوا فشنا فقيل تمينة من توه وقيل تمينة بضم التاء يعني إما مكبرة وإما مصغرة. وقيل اسمها شهيمة، فهذا أيضا من الإبهام الذي جاء وكشف عن اسمها على وجه الحقيقة. قالوا من بعدك أرض الزوج فلانة. تحديه شبيهه الاسلاميه او شبيهه الاسلاميه قالت انها ولو قد زيد بها بالاولين شيخه في عبده المتوفى عنها زوجها فان هي يوه الشاعر قال زوجها هو شهد بن خوله وان ذلك اي من المبهامات ابن ام فلان له حديث ابن حديث ام هالي يعني بنت ابي طالب اخو علي رضي الله تعالى عنه ان قالت جعل ابن امي انه قاتل رجلا اجرته يام ابن امي انه قاتل رجلاً أجرته، وهذا الحديث مشهور في بحث مكة أن أمة هاني رضي الله عنها أجرت رجلاً من مل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه وحاول علي رضي الله تعالى أن يقتله وجأت به للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله زعم ابن أمي. انه قاتل وجل قد اجرته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتشل في بيتها وقالت فاطمة رضي الله عنها تشرو فرفع طرفا الشتر وقال لقد اجرنا من اجرتي يا ام هاني هذه قصه هذا الحديث وقوله او قولها هنا يامن ابن ام ابن امي هذا ايضا من المبهم فلما عرفت رضي الله عنها ولد ابن امها من هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه كما هو مسمى في روايه مالك في الموطا وكذلك ابن امي مكتوب الاعمى وعبد النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كثيرا ما يرد ذكره باسم ابن امي مقتوم ويعد هذا ايضا من المبهمات لان ابن امي مقتوم هذا كنيه له وليس اسمه ويختلف اسمه فقيل عبد الله وقيل عمرو وقيل غير ذلك والله اعلم وهنا نلاحظ انه لم يذكر مثلا ابا هريره لم يذكر بالمبهمات مع ان ظاهر المثل او الامثال التي ضربها تجيز تجيز ان يذكر ابو هريره في المبهمات وانما لم يذكره لان كثيرا من اهل العلم يرون ان اسمه كنيته فما دامت هذه الكنيه هي اسمه ما دامت هذه الكنيه هي اسمه فلذلك لا يعد ذكره على سبيل الابهام نعم هذا اذا كان هذا يكون كنيا ما يكون اسما لكن بعض اهل العزم قال ان لشبهه كنيته ان لشبهه كنيته ابو عبيده اسمه مشهور عالم لكن الكنيه غلبت عليه نعم ابو بكر ايضا كنيا وليشمن لان ابو بكر اسمه عتيق عتيق ينصب اهل العلم وقيل اسمه عبد الله الى كان اسمه ابو اسمه عبد تعبه او عتيق وسميا ب عبد الله أو قيل اسمه عبد الكعبة وسمي بعبد الله بكم يا أبي, أبي بكر. آه. ثم قال الشيخ جكرية رحمه الله في هذا الباب المبهمات أي معرفة من أبهى ذكره في الحديث أو إشلاده وفائدةه جوال الجهلة لا شيء الجهلة التي يربى معها الحديث حيث يكون الإبهام في الإشلاد. قال وقسم لنا في ذلك الخطيب يعني البغدادي ودوره كما اشار الى ذلك الحافظ العراقي حيث سمى لنا ابن مشطوال وسمى لنا عبد الغني بن سعيد المقدسي بالإضافة الى الخطيب البغدادي وقد عرفنا بما مضى ان الخطيب البغدادي رحمه الله كتابا كتبان في معظم علوم الحديث في معظم علوم الحديث قالوا هو الراوي من الرجال والذي لا لم يسمى قال من من اشما يسمى جمراءت شانه النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها في الحيض فقال لها فرشه الممشكه يعني خذي قطعه من قطن ضائ فيها مشك لتقيد المكان فالمراه ما عرفت قالت كيف اين اضعها او كيف اضعها او كيف اصنع بها فاخذتها عائشه رضي الله تعالى عنها وافهمتها المراد فظنت الحديث رواه الشيخان و هيا كما قال مسلم في روايه اشمع أن المرأة اسمها أسماء، وقتما في نسبها فقيل هي بنت ياجيد بن الشكن الأنصارية، وقيل هي بنت شكل، وهو الذي في مسلم. قال الناظم يعني الحافظ العراقي وهو الشواب رجع عنها أسماء وبنت شكل على تونها أسماء وبنت ياجيد بن الشكن. وقال النووي في مبهماته الكتاب. الذي مر بنا ان النووي اختصر مر بنا ان النووي رحمه الله اختصر كتاب من اختصر كتاب الخطيب البغدادي قال قال النووي في مبهماتي يحتمل ان تكون القصه جرت للمراتين في مجلس او مجلسين لكن هذا الاحتمال والي كبير ما يشبعه اهل العلم وتبرق سيد ذلك الحي سيد ذاك الحي راقي او الراقي هو ابو وذين شخ ابي او مشهى بابي شعيب الصدري رضي الله تعالى عنه قال هو لفظ الحديث كما في مسلم وغيره أن أن أُناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في شفر، وكانت الشرية قد دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بحيم من أخيا العرب، فاستضعفواهم فلم يضيفوهم، فقال لهم هل في كبرات؟ وجاء في بعض الروايات أنهم لما نزلوا واستضعفواهم فعضوا أن يضيفوهم. لم يبغ شيد ذلك الوادي، فجاءوا هرعون إليهم يسألونهم هل فيكم من راق؟ فإن شيد الوادي شيد الحي لذيق ولذيق من معنا أنه يعني أصابته، وجاء في بعض الروايات فإن شيد الواء شيد الحي شليم والعرب يسمى اللذيق شليم. على ش pills التفاؤل أو مصاب فقال رجل منهم نعم يعني نعم فينا راقل فأته فرقاه بفتحة الكتاب وفي بعض الروايات أنه قال له نعم ولكن لا نرقيه حتى تجعلوا له نجع فاتفقوا على ان يجعلوا لهم ضربه من غنم انهم رقصوا سيدهم فتقدم رضي الله عنه فقال لهم جاءته فرقاهم بفاتحه الكتاب فبدى الرجل إلى آخر الحديث. وفي رواية فبرع الرجل وقام كأنما حلا أو كم كأنما نشط من عقل. ومنه يعني وهذا فيه إبهام حيث لم يشمه هذا الرجل الذي قرأه. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر قالها جيب يعني وما وما يدرك أنها رقية والراقي قال هو أبو شعيب الخضر رضي الله عنه قال ومنه أي المبهم له ابن فلان ك ابن نربع الأنصاري قال بكسر الميني وشكو الراي فتح الموحدة وبمهملة هو جيد أو عبد الله أو يجيد على حسب ما ذكر قال العلم من اختلاف اسمه قال اوله يعني من المبهم له وعمه او عمي فلان كزياد دي علاقه عن عمه هو قطبه ابن مالك وترابع ابو خديج ابن رافع ابن رافع النظ علمته وهو ظهير ابن رافع ومنه او من المبهمات نحو عمته كحسين بن محصن وعمه له هي اسماء ومنه اي من المبهمات نحو زوجته في خبر جاءت امراه رضاءه القرظ هاتجاتنا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد تزوجت يا عبد الرحمن بن جبير ورادت ان تبشح نكاحها من عبد الرحمن بن جبير فالمراد به هنا القرضي وليس القرطبي قرادي يشبه الى قريضه قال هو ثمينا وقد كتبتم لكم بالشاء وفرض انها بكاء ثمينا بنت وهب قال بالتكبير وقيله مينا بالتصريح وقيل سهيما ومنه اي ومن المبهمات ما جاء برفض زوج هلاله كخبر شبيه على الاسلاميه انها ولوت بعد وفاه زوجها بليال وزوجها هو صاحب الخوله ومنه اول من المبهرات نحو لامه ك خبر أمي هاني، رضي الله عنها قال الجعم ابن أمي أنه قاتل غدولا، أجرته الحديث. قاله أخوه علي ابن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه. ونحو ابن أمي مكتوم هو عبد الله ابن جايد. هذا كفى. أو ابن عمرو بن نقيش يسمى بعبد الله بن زائدة ويسمى بعبد عمرو بن نقيش اول راجح قال ورجح البخاري وابن حبان الاول انه عبد الله بن زي ابن زائدة ونقل ابن عبد البر عن الجمهور يعني جمهور من كتبه من الصحابة انه اسكاني يعني عمرو بن نقيش والله أعلم. ثم قال رحيمه الله في الباب الذي يلي ذلك يقول بينما هو يطوف إن تقد رضوه فماذا يصنع؟ وقد شوَى أَمَّا الحج كافٍ عام ستة شراعين أي لَمْ عَلَيْهِ أَثْرٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَشِينَ عَامٍ وَهَذَا يَقَى كثيراً ما يقع مثل هذا عند بعض الحجاج أن يقع في خطأ. وربما يتشاهل في بداية الأمر ولا يهتم بما وقع ومن المعروف أن الطراف يشترط فيه الطاعرة وأن على الإنسان إذا بدأ في الطراف ثم انتقد وجهه أن يذهب وأن يتوب ثم يشالس وبسؤال الرجل يعني عن متى خرج منه الريح وفي أي شوط قال لا يدري. ومعلوم أن الطواف ركن من أركان الحج، وأنه لا يتحلل إنشال تحلل الكامل التام الثاني إلا بأدائه، والذي يبدو لي والله أعلم أن ما يريد أن يصنعه كما أشار يعني هو الأمر المطلوب، أنه ياس الآن بالعمرة فإذا ذهب إلى مكة يطوف، ونشر الله سبحانه وتعالى أن يعرفه عنه، وإن كنا ايضا ننصحه بان لا عليه جديه لانه اذا كان طاف طواب الافاضه وقد تحلل التحللين الاول والثاني او التحللين تحلل التحلل الاول بالرمي وبالحلق فيكون طوابه اتمالا للتحلل الثاني التحلل الاول يبيح له كل شيء الا النساء والتحلل الثاني هو الذي يبيح له النساء وربما يكون الرجل قد عاشر أهله ولم يتحل التحلل الثاني، حيث إن طراظه غير غير صحيح، فعليه أن يطوف ببيت الله جل وعلا، وعليه شدية في مقابل ما يكون قد افترفه من ما أمنع منه في الطراظي، مما أمنع منه. يعني قبل التحلل الشامل والله اعلم ثم قال يعني الحافظ العراقي تواريخ الرواة والوفيات قال ووضع التاريخ لما كذب ذووه حتى بان لما خشب فاشتكى النبي والصديق كما علي وكما الفاروق خلافه الاعوام 60 وغور ابو القطب وقينا شارك اصبه عشره وقبض ارمز لها عشره اكبال الربا وولد لازم بعد 20 عمر وخمسه بعد 30 غدر عذ بنسماء كذاعني في مرض عينه بالشقاء الاجلي وطلحة مع الزبير جنا شانت شت الوجلا في مع وعام خمسة وخمسين قضا شعذن وقبله سعيد فمضا شانت وحد بعض خمسين وفي عام ثنتين ووجلا ثنتين فيه قضى ابن عوف والألين وسبقه عام ومانع عشرة محدقا وعاش حشوان كذا حتي اثريه بعداليه تقوم تقول الذين اسمهم هم حضرت صارت 54 خالد ووثق الحشام ثلاثه كذا عاشوا ما من غيرهم ورفض قلت هو ابن عبد العزه نعبا يربو وعي سعيد يوزا اماني ما فنان ابن نوفل كنون الى وش حكيم كجمن كل من الهوا والصاعتين من فجمل وذ الشحابه شتته طوع المر كذاك في المعمرين ذكروا وقبض الثوري عام احدى من باب شتيله وقرن عبد اب عب وبعض في 90 لشبائل وفات مالك وفي الخمسين وامئه ابو حنيفه اضاء والشافعي بعد قرنين له با ل 40 ثم قضا مقبول احمد في 43 ثم البخاري ليله الفطر الذي 56 بخرف تمكين ربع ومسلم شهرة واحده في رجب من بعد قرن 62 له ثم ل 5 بعد 70 ابو داوود ابن الترمذي يعقوب شهرته في بعدها ولمشاء أربع قرن لثمانين رفيشا، ثم لخمس وثمانين تغذية، قدار قطني سنة الحاكم فيه، كامش قرن عام خمس ثمانية، وبعده بأربعين عبد الغني، فذل فلان عبد العين، ولفمانين ببيهقي القوم، من بعد خمسين وبعد خمسة حطيبهم والنمري. في سنة يقول امرأة تشرع عن بنتها تستعمل حجر لتخفيف دم الحيض، ولما تأتي لها الدورة تأتي بشكل لقط بسيطة لون الدم، بنيه على السرار هل يمكن تصل على ذلك أو تطلب القرآن؟ أفيدونا جزاتكم الله خيرا. الشاعر يقول إنها تستعمل الح الحجر لتخفيف دم الحيض يعني لا لرفضه. فإذا كان هذا النوع شاعم بحيضه يقل خروج الدم والمرأه لها عاده معروفه فانها في مده عادتها تمتلئ على الصلاه والصوم لانها تعد في حكم الحائضات وهذا الدم الذي ينزل هو دم الحيض ما دام نزل في وقته وفي ميعاده وهذا الذع اذا كانت تفعله المراه بنصيحه من الطبيب المسلم فلا باس اما اذا كانت تفعله فربما ضرها في جسدها وهذه قضيه يعني تحتاج الى ان يعرف اثارها ونتائجها لكن السؤال هو دائما يتعلق بنزول الدم في موعد الدوره خصوصا اذا كانت المراه معتاده فانه يعد من الحيض الذي يمنعها من الصلاه و والش...